التي كتبها خبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة وسبب تسمية هذه العتيبة بالواسطية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له أرضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يعني ممن كان على مذهبه لا أنه صحبه فبينهما مفاوز قال قدم علينا حادا وكان من أهل الخير والدين وشكى من ناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسالني أن أكتب له عقيدة تكون عنذة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة يعني يكتب العالم من أهل السنة ما هو عليه من أمور الاعتقاد يختلف اللفظ ولا يختلف المعنى فهي عقيدة واحدة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لا تتغير ولا تتفاوت ولا تتبدل ولا يلحقها زيادة ولا نقصان وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة في السؤال وقال ما أحد إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية قال وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما وكان شيخ في هذه العقيدة على منهاج النبوة يسير على قطر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع الصحابة والسلف رضي الله عنهم فيما كانوا عليه من أمور العقيدة وفي مبحث الأسماء والصفات من العقيدة أقد الشيخ رحمه الله تعالى الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ما مر ذكره من صفات الله تبارك وتعالى يؤخذ ذلك من آيات القرآن العظيم إلى أن ذكر صفة العقو والمغفرة وذكر صفة الرحمة وصفة العزة وصفة القدرة فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أربع آيات في صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة أما الآية الأولى فهي في العفو والقدرة وهي قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. يقول ربنا تبارك وتعالى إن تبدوا خيرا يعني أن تظهروه أو تخفوه فتعملوه سرا أو تافوا عن سوء تتجاوزوا عن من أساء إليكم فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فهو سبحانه يعفو مع القدرة وهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة فجمع مع العفو القدرة لبيان أن عفوه تبارك وتعالى إنما هو مع القدرة على الانتقام منه فإن الله كان عفوا قديرا كان عفوا وكان في هذا السياق كما هو معلوم مفرغة من الزمن فهي لا تفيد زمانا فإن الله تبارك وتعالى عفوا قدير وهذا من صفاته تبارك وتعالى والله رب العالمين كان وما يزال سبحانه عفوًا قديرا فكان في مثل هذا السياق من القرآن العظيم مفرغة من الزمن وإنما يؤتى بها من أجل التأكيد في مثل هذا السياق فإن الله كان عفوًا قديرا يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس أو تخفوه يعني عن الناس وتعملوه سرا فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء وفي الآية الأخرى يقول ربنا تبارك وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وهذا أعب يشمل خير والشر ما ليس بخير ولا شر إن تبدوا شيئا ولكل آية مكانها ومناسباتها لمن تأمل وأما قوله تعالى أو تعفو عن سوء فالعفو هو التجاوز عن العقوب فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فإن الله كان عفوا قديرا ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مطرونا بالإصلاح لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان وقد يكون سببا للانتهاء عن الطغيان والعدوان وقد لا يزيد المعتد ولا ينقصه يعني لا يزيده العفو شيئا في طغيانه وعدوانه ولا ينقصه شيئا من طغيانه وعدوانه فهو في حقه على السواء إذا هذه ثلاث حانات إما أن يكون العفو سببا لزيادة الطغيان والعدوان وإما أن يكون سببا للانتهاء عن الطغيان والعدوان وإما أن لا يزيد المعتدي ولا ينقص فإذا كان سببا للزيادة الطغيان فإن العفو يكون مذموما وربما يكون ممنوعة ومثال ذلك أن تعفو عن المجرم وتعلم أو يغلب على ظنك أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذن مثل أن تعفو عن المجرم أو تعلم أو يغلب على ظنك أن عفوك عنه يزيده إجراما على إجرامه فهذا لا يمدح العافي عنه ولا يندب بل لا يصح أن يعفو في مثل هذه الحال وعليه أن لا يعفو إلا إذا كان العفو يؤدي إلى الإصلاح كما قال الله رب العالمين فمن عفى وأصلح فإذا كان العفو لا يؤدي إلى الإصلاح فلا عفو وأما من كان عفوه مؤديا إلى الإصلاح فأجره على الله وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان بحيث يخجل المعتدي ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن اعتدي عليه مرة أخر ولا على أحد غيره فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين فالعفو هنا محمود ومطلوب وقد يكون واجبا لأنه أدى إلى الأصلاح وقد يكون العفو لا يؤثر لا زيادة ولا نقصة فهذا يمكن أن يكون الندب فيه واردا فالعفو أفضل في هذه الحالة بقوله تعالى وَأَنْ تعفو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى لا يكون العفو مؤثرا لا بزيادة العدوان ولا بالمكسطان فالعفو في هذه الحالة يكون أفضل كما قالت تعالى وأن تعفو أطرب للتق قال الشيخ رحمه الله وهنا يقول تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوًا قديرًا يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنك ويوخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوًا قديرًا. يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والمقدرة فذكر اسمه تعالى العفو وذكر اسمه تعالى القدير فجمع بين العفو والقدير فإن الله كان عفوا قديرا لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة أما العفو الذي يكون عن العجز فهذا لا يمدح فاعل لأنه عاجز عن الأخذ بحقه لا بثأره لأنه عاجز عن الأخذ بحقه وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفواً كاملا بل العفو الكامل ما كان عن قدرة ولذلك ذكر الله رب العالمين القدرة وهي صفة من صفاته تبارك وتعالى بعقب ما ذكر من العفو فإن الله كان عفوا قديرا يعني الله عز وجل قدير على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم ولكنه سبحانه يعفو مع القدر وهو سبحانه وتعالى أولى بتجاوز عنكم يوم القيامة فأنتم إذا عفوتم عن السوء وتجاوزتم عمن أساء إليكم على النحو الذي مر ذكره فإن الذي تتحصلون عليه أن يعفو الله تبارك وتعالى عنكم وأخذ هذا الحكم من الجواب لأن الشرط كما مر في قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء يكون ماذا؟ فإن الله كان عفواً قديراً فيعفو عنكم مع قدرته على الامتقام ما الله رب العالمين بين هذين الاسمين العفو والقدير والعفو المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم كابوا الذي يتجاوز عن سيئات العباد والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات والمغفرة تكون عن فعل المحرمات ففارق بين العفو والمرثرة في الغالب العام فالعفو يكون عن ترك الواجبات ترك واجبا ترك العبد واجبا فعافى الله تبارك وتعالى عنه وفعل محرما فغفر الله رب العالمين له فالعفو يكون عن ترك الواجبات والمرثرة تكون عن فعل المحرمة وهذا في الغالب العام وأما القديم فذو القدرة وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز والقدرة هي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وعدما فكل ما كان ووقع من الكائنات ووقع بمشيئته وقدرة والإرادة تخصص الإرادة تخصص الممكن ببعض صوره ووجوهه الممكن وأما القدرة فتتعلق بهذا الممكن المخصص إيجادا وعدما فكل ما كان وقع من الكائنات واقع بمشيئته تعالى وقدرته، وهو العفو فعفوه وسع الوراء لولاه غار الأرض بالسكان وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قد ذو سلطان وهو العفو فعفوه وسع الوراء لولاه غار الأرض بالسكان وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو السلطان بل يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى هذان الإسمان المذكوران في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهما العفو والقدير يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة للاستدلال بها على هاتين الصفتين صفة العفو وصفة القدر ثم ذكر الآية الثانية وهي في المغفرة والرحمة قال تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فيقول ربنا تبارك وتعالى وليعفو يعني وليستر ويتجاوز أول الفضل والساعة المذكورون في أول الآية كما سئتي في سبب نزولها وذلك في قوله تعالى ولا يأتى أول الفضل منكم والساعة أن يؤتى أول والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولياف وليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فذكر الله رب العالمين هذا وأمر بالسفر والتجاوز وليسفر ويتجاوز من الفضل والسعة المذكورون في أول الآية عن أولئك الذين تورطوا فيما تورطوا فيه ثم بعد ذلك اللفظ عام وإن كان السبب الخاص في سبب النزول يأتي كما في قصة الإفك فأمر الله رب العالمين بالعفو هو الستر والتجاوز وأمر بالصفح بالاعراض عن الجاني والإغناض عن جنايته وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور عظيم المغفرة رحيم واسع الرحمه وليافوا لياصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم و هذه نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن وذلك أن مصفح ابن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى وكان ممن تكلموا في الإفك، الإفك أقبح الكذب وأفحشه، والإفك الكذب والافتراء أفك أفكا وإفك كذب، وافك فلان أفكا وإفك وأفوك كذب وافترا، وافك فلان فلانا أفكا وإفك كذب عليه وخدع. وأفكه عن الشيء أفكا صرفه عن ومنه قوله تعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يعني لتصريفنا عن عبادتها فقصة الإذكى أن قوما من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وليس قصدهم عائشة رضي الله عنها وإنما قصدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادوا أن يدنسوا في راشه صلى الله عليه وسلم وأن يلحقوه العار والعياذ بالله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنا فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره يعني تحمل معظمة وهو رأس المنافقين عبد الله بن عبي بن سلوح والذي تولى كبره تحمل معظم هذا الإذك واختلقه وافتراه وأشاعه وأذاعه والذي تولى كبره أي تحمل معظمه ورأس المنافقين والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فتكلموا في عائشة رضي الله عنها وهي أطهر من ماء المجن وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون وتكلم فيها نهر من الصحابة رضي الله عنه وكانوا معروفين بالصلاة منهم مصطح ابن أثاثة فلما تكلم فيها رضي الله عنها وكان هذا من أكبر القطيعة فقطيعة الرحم في أعلى صورها يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته ولا سيما أن ذلك كان في أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما فعل مصطح ذلك أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. وقال تعالى: ولا يتألّ الفضل منكم وسات أن يؤتوا للقرب والمساّتين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوَّات ثابتة في حق مصطفى، فهو قريب ومسكين ومهاد، ولياف وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور الرحيم. فبين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يصنع في هذه الحالة وهي حالة معقدة جدا ويرأن الإنسان إذا حكم في نفسه كتاب الله تبارك وتعالى ودين الإسلام فإنه يستعلي فوق كل العوامل النفسية التي يمكن أن تكون دافعة له لأخذ موقف مضاد لما يريده منه الشر، ولا يأتلي أي لا يحلق أو لا يقصر. ولا يأتلئ الفضل أصحاب الزيادة في الدين ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة والسعة الغنى أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وكان مصطح قريبا لابي بكر وكان مسكينا وكان مهاجرا وليعفوا وليصفحوا ليستر وليتجاوزوا وليصفحوا بالاعراض عن الجاني وبالإغماض عن جنايته ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه بلا والله نحب أن يغفر الله لنا فرد عليه النفقة بعد أن كان ما كان منه هذا هو ما نزلت فيه الآن وفي الآية الكريمة دليل على أن اسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه وبذلك كانت حسنة ولا يتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمؤادرين في سبيل الله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ففي الآية دليل على أن أسماء الرب فرارة وتعالى مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه وبذلك كانت حسنا يعني لا أحسن منها بل هي بالغة في الحسن المنتهى والزيادة أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معان وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان وهو الغفور سبحانه وتعالى وهو الغفور بقرابها من غير شرك بل من العصيان يعني لو أن الإنسان أتى بقراب الأرض خطايا ثم تاب إلى الله رب العالمين غفر الله له وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاطاه بالغفران ملأ قرابها سبحانه هو واسع الغفران وهذا معنى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أباه فأسماء الله تبارك وتعالى مشتقة من أنصاف ومعاني قامت به سبحانه وبذلك كانت حسنة وفي هذا رد على أولئك المنحرفين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والذين يقولون إن الله تبارك وتعالى عليم بغير علم، سميع بغير سمع بصير بغير بصر بل أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معانا وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران. والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آتارها ببيان وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لا قاهر الغفران من أقرابها سبحانه هو واسع الغفران وتفسير الآية بعدما مر ذكر سبب نزولها قوله تعالى وليعفو وليصفح اللام لام الأمر وليعفو وليصفح وسكنت سكنت لأنها أتت بعد الواو ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد ثم قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فلينفق فوقعت لام الأمر بعد الفاء فسكنت وكذلك إذا وقعت بعد ثم ثم ليقضوا تثثهم هذا إذا كانت لام أمر أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسك وإن وليات هذه الحروف يعني وإن جاءت بعدها وليأفوا وليصفحوا وليأفوا يعني ليتجاوزوا عن الأقض بالذنب والعقوبة عليه وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ويغمضوا عن الجناية التي وقعت ولا يتكلموا فيه مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه لأن الإنسان إذا آرد فالذي يبدو منه صفحة العنق فأقذا الصفح من ذلك وما أثر الأمور التي هي في هذه اللغة الشريفة تكون مأخوذة من مثل هذه الاعقبارات فالصفق وإنما كان ذلك كذلك لأن المتبايعين إذا تبايعات جعل الواحد منهم يده في يد أخيه وكذلك التلاحي الذي هو للمجادلة والمراء لأخذ كل بلحية أخيه وليصفحوا من صفحة العنق وهي جانب العنق لأن الإنسان إذا آرب فالذي يبدو منه صفحة العنق الفرق بين العفو والصف وليعفو وليصفح لأن الأمر أتى به معا وليعفو وليصفح الفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصف بل يذكر هذا العدوان هذه الإساءة لكنه لا يؤاخذ بالذم فالصفح أبلغ من مجرد العفو لأن الصفح تعراض عن الجان وإغماض عن جنايته أصلا كأن لم تكن أعلى من العفو ولذلك ركبه الله تبارك وتعالى تصاوضيا في قوله تعالى وليعفو يعني لا يؤاخذ المسيء بإساءته ثم وليصفح فأتى بالأمر بالعفو ثم أمر بالصفح حتى كأن الأمر لم يكن ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا للعرض والتخضيط ألا تحبون أن يغفر الله لكم والجواب بلى نحب ذلك بلى كما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بنا والله لأن الاستفهام من فيه فقال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فرد على مصطحٍ ما كان يجريه عليه من النفط بلى نحب ذلك فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفر والله غفور رحيم معلوم أنها تكون مبالغة يعني غفور هذه الصيبة إما أن تكون جاءت مبالغة من اسم الفاعل فهي فعول من فاعل من غافر إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة والله غفور رحيم فعول وإما أن تكون صفة مشبهة إما أن تكون هذه الصيغة مبالغة من اسم الفاعل صيغة مبالغة من اسم الفاعل غافر غفور إما أن تكون صيغة مبالغة من اسم الفاعل وإما أن تكون صفة مشبهة فإذا كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت كما هو معلوم في الصفة المشبهة لأنها تدل على الوصف الملازم الذي لا ينفك عن الموصوف بحق بل يكون ملازما للموصوف أبدا فإما أن تكون على سبيل المبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة هذا هو البحث النحوي أو الصرفي الاشتقاطي هذا مختضى الصفة المشبهة الملازم، وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكفر الصواب أنها جامعة بين الأمرين فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله تبارك وتعالى وهي أيضا دالة على وقوع ذلك من الله رب العالمين بكفر فتكون على سبيل المبالغة وتكون أيضا صفة مشبهة بمعنى أنها ملازمة لا تنفك عن الذات فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظم والله غفور رحيم هذه أيضا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة فعيل فهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل راحم رحيم فحولت هذا التحويل وصارت إلى الدلالة على المبالغة لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين بسمين ورحيم فعل أيضا يمكن أن تكون على الوصف المناسب الذي لا ينفك عن الذات فهي هذا وهذا والله غفور رحيم ويقرن الله رب العالمين بين هذين بسمين لأنهما دالان على معنى متشابه ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنوب وفي الرحمة خصول المطلوب كما قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقرم الله رب العالمين بين هذين الاسمين بالدلالة على هذين الوصفين بالمغفرة والرحمة لأنه ما يدلان على معنى متشاق في المغفرة إذا غفر الله رب العالمين زال المطروف ومحت آثار الذنوب وإذا رحم حصل المطلوب فيقرم الله رب العالمين بينهما وهذا حسن جدا للدلالة على صفات الله تبارك وتعالى وكيف لا يقول ذلك كذلك وهذا كلام ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثالثة وهي في العزة ويقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين وإنما العزة لله تبارك وتعالى وحده يقول ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يريدون بالأعز أنفسهم وهم الأذلة بل هم الأذلون ويريدون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم الأعزون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فبين الله تعالى أنه لا عزة له ففضل أن يكونوا هم الأعزون وأن العزة كما بين الله تبارك وتعالى إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين فهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين فقال جلت قدرته ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأما هؤلاء فلا عزة لهم أصلاً فضل عن أن يكونوا واصفين أنفسهم هذا الوصف لأنهم لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لا نخرجنا الأعز منها الأذل أذل الله رب العالمين ولم يدخلوا المدينة بل لم يدخل كبيرهم المدينة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حجبه ومنعه عن دخول المدينة ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وكان رجلا صالحا رضي الله عنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الخبر فساء فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبن فإن كنت فاعلا فمرني أنا فالأضرب عنق لأني لا آمن إن ضرب عنقه واحد من المسلمين أن يكون مني إليه بعد ذلك شيء وهو لا يريد أن يسوء مسلمة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب إذنه بضرب علق أبيه فقال لا بالنصفه عنه ونكرمه فلما هم أبوه بأن يدخل المدينة وقف له بالسيف قال لا والله لا تدخل حتى تعلم الأعز من الأذن وحتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتمشيته وتمريره وأذن له بالدخول فبير الله رب العالمين أنه لا عزة لهم أصلا فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين لأنهم أهل العزة والمنافقين أهل الذل ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليه وذلك لذلهم وهلعهم وفرطهم وجبنهم وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنن خوفا وجبنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذه غاية المذل أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فالمنافق جبان يحسب كل صيحة عليه وهذه من صفات المنافق أنهم يفرقون وأنهم جبناء لا يتماسكون أما المؤمنون فإنهم أعزاء بدينهم قال الله رب العالمين عنهم في مجادلة أهل الكتاب فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنها مسلمون فيعلنونها صراحة ويأتون بها صريحة لا يخافون في الله لومة لا وأما المنافقون فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمن وإذا فلوا إلى شياطين قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون وأما المؤمنون فمن عزة الإيمان في قلوبهم يقول الله عز وجل في حقيم فإن تولوا فقولوا شهادوا بأن مسلم ما كذا بها كل كافر ومنافق لا يبالون في هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أحسان عزة القدر وعزه القهر وعزه الامتنام وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه الصفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ فلا معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصاني عزة القدر ومعنى ذلك أن الله تعالى ذو قدر عزيز يعني لا نضيغ له وعزة القهر وهي عزة الغلبة يعني أنه غالب كل شيء قاهر كل شيء ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب يريد الشيخ أصل الاشتقاؤ ومنه قوله تعالى يعني أنه عزيز بمعنى القهر عزة القهر من أين آتت لغة يقول في مثل قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني أي غلبني في الخطاب فالله سبحانه عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء وعزه الامتناع وهي أن الله تعالى يمكنع أن يناله سوء أو نقص فهو مأخوذ من القوة والصلابة ومنه قولهم أرض عزاز يعني قوية شديدة صلبة وهذا أصل الاشتقاء والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه بمعنى الغلبة من عز يعز ومنه قوله تعالى وعزني في الخطار عز يعزو فهذا بمعنى الغالب وبمعنى الشدة والقوة من عز يعز فتكون بمعنى الشدة والقوة من عز يعز بالفتح ومنه قول أبي كبير من في وصف العقاب حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف يصف العقاب حتى انتهيت إلى فراش عزيزة يريد عشها عش العقاب سوداء روثة أي طرف الأنف منها روثة أنفها كالمخصف يريد أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف المنشر للجارح من الطير كالمنقار لغير الجارح فلا يقال للجارح من الطير منقار له منقار وإنما له منصر له منصر حديد كما قال أبو كبير في هذا البيت حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة فيها كالمخصف من عز يعز بمعنى الشدة والقوة وبمعنى نفاسة القدر من عز يعز أي لا يعادله شيء فهذه المعاني للعز التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه عزة القدر وعزة القهر وعزة الانتناب تدل على تمام قهره وسلطانه وعلى كمال صفاته وعلى تمام تنزهه عن النقص سبحانه تدل على كمال القهر والسلطان في عزة القهر وتدل على تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر وعلى تمام تنزوهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع فيمتنع أن يناله سوء أو نقص سبحانه وتعالى وقوله تعالى ولرسوله وللمؤمنين يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة ولكن يجب أن نعلم. أن العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى للرسول وللمؤمنين ليست تعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة، لقوله تعالى: ولا قد الله ببدر وأنتم أذلة. وهذه العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لغيره سبحانه قد يشوبها ذلة كما قال الله: ولا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. المسألة في أصلها راجعة إلى الصفة والمنصوف فالعزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه صفة من صفاته تكون على قدر ذات وأما العزة التي أثبتها الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فتكون على حسب الموصوف هذا واضح لا يحتاج إلى طويل بيان والعزة التي أثبتها الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليست كعزة الله فإن هذه العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لهم قد يشوبها ذلة كما قال تعالى وَلَقَدْ الله اللَّهُ بِمَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٍ وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة وكذلك في حنين واللو مدبرين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12 ألفا إلا نحو مئة رجل وهذا أيضا فاقد للعزة مؤقت أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. فبهذا نعرف أن العزة التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليست فالعزة التي أثبتها لنفسه هذا معلوم أصلا من القاعدة التي مر أن الصفات على قدر الذواء فالعزة المثبتة لله تبارك وتعالى في قوله ولله العزة تكون على قدر ذاته لا نحتاج إلى دليل آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فنعلم أن ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات يكون على قدر ذات وذاته ليس كمثل ذات، فما أثبته لنفسه من الصفات ليس كمثله صفات فهذا واضح وأما ما أثبته الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم فعلى حسب وكذلك ما أثبته الله رب العالمين للمؤمنين فيأخذ هذا كما قال الشيخ أيضا رحمه الله من القاعدة العام وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان فإن الله سما نفسه عليما وسمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه عليما وسمىه حليما ولكن لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميات ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفين. فقد وصف الله رب العالمين نفسه بالعلم ووصف نفسه بالحلم ووصف بعض خلقه بالعلم ووصف بعض خلقه بالحلم. ولا يلزم من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفة وتأخذ المسميين والموصوفين تأخذ ذلك من مثل واحد. لأنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهو متضمن للصفة فتضرب به المثل للاسم وتضرب به المثل بالصفة آية فتقول سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما ووصف نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه بالعلم وذلك من عليم آية ولا يلزم من اتفاق لسمين أن يتماثل المسميان ولا من اتفاق الصفدين أن يتماثل الموصوفة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الرابعة وهي في العزة أيضا وهي قوله جلت قدرته عن إبليس عليه العائن الله قال فبعزتك لا أؤوي أنهم أجمعين يعني لا أضلنا بني آدم بتزين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليه حتى يصيروا غاوين جميعا ولكنه استثنى بعده فبعزتك لا لأوينهم أجمعين وأقسم بالعزة وهو يدري ما يقول هذا اللعين يدري ما يقول فأقسم بعزة الله تبارك وتعالى لأن العزة تتضمن كمال غنى الله رب العالمين عن خلقه طلف بغنات عنهم وعدم حاجتك إليهم لأضلنهم أجمعين فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. الباء هنا للقسم. فبعزتك الباء للقسم. لكنه اختار القسم بالعز دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالبة. فكأنه قال فبعزتك التي تغلب بها من سواك لا أغوينها أولئك وأسيطر عليهم. يعني بني آدم حتى يخرجوا من الرشد إلى الغيب. ويستمى من هذا عباد الله المخلصون فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم كما قال تعالى إن عباد ليس لت عليهم سلطان في هاتين الآياتين إثباتوا العزة لله تبارك وتعالى وفي الآية الثانية إثباتوا أن الشيطان يقر بصفات الله ثم أراد الشيطان أن يأخذ من هذا أمر مهم قال سبحان الله كيف يكون الشيطان أعلم بالله وكيف يكون الشيطان أعقل مسلكا من نفات صفات الله يقول كيف نجد من بن آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ يعني أو ينكر بعضه يكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة الذين ينفون الصفات على الله فهم لم يصلوا إلى دركة الشيطان بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله أن الشيطان يقر بالصفات الله تبارك وتعالى لا يجعله هذا مسلم فما قال ذلك الدعيم أن الشيطان ما تفر في كلامه النبي هذرم به كثيرا وأضل به كثيرا وقال إن الشيطان لم يقفل يقول مثلا فبع الزفتة ها هو ذا يقسم بصفة منصفات الله تبارك وتعالى ولا يقسم الإنسان إلا بما يعظم يقول فبعزتك فهذا يقسم بعزة الله تبارك وتعالى إذن هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بصفات الله تبارك وتعالى ولكنه يتأبى مطعظما على أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر ومع ذلك قال ذلك الداعي أنه ما كفر وأراد أن يحل مشكلة الشيطان مع بني الإنسان ما الذي نستفيده نحن من الناحية المسلكية؟ في العفو والصف إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما أن يعفو عنه وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب لأن الغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات وأن المغفرة تكون لفعل المنهيات والمحرمات فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى عفونا يصفح عن عباده ويتجاوز عن التقصير في حقه بترك بعض الواجب إذا علمنا ذلك أدمن سؤال ربنا جل وعلا أن يعفو عنه وأما العزة فإذا علمنا أن الله عز وجل عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا محارب الله فيه لأن الله عز وجل له عزة قهر فمن غالب الله رب العالمين قلت وكذلك لله رب العالمين عزته القدر فالإنسان ينبغي أن يعلم لله تبارك تعالى قدره وأن يقدر الله تبارك تعالى حق قدره وأيضا لله رب العالمين عزته الامتناع فالعبد يكون دليلا صاغرا لا يفعل ما يحارب الله تبارك تعالى فيه الإنسان المرابي معاملته مع الله المخاربة فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله فإذا علمنا أن الله بعزة لا يغلى فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل أو يطيق بشر أو يطيق مخلوق مهما عظم أن يحارب الله تبارك وتعالى يقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا يعني إن لم تنتهوا عن الربا وتأخذوا رؤوس الأموال وتردوا الفضلة والزيادة إلى أصحابها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالمراد محارب لله تبارك وتعالى إذا علم أن الله عز وجل ذو عزة لا يغلب فلا يمكن أن يقدم على محاربة الله تبارك وتعالى بحال قاطع الطريق محارب أيضا كما قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقفلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يحاربون الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فقطع الطريق محاربة لله إذا علم قاطع الطريق أنه محارب لله رب العالمين وعلم أن العزة لله جل وعلا لا يقدموا على محاربة الله عز وجل لأن الله ذو عزة لا يغلب والله عز وجل هو الغالب فإذا هذه الفوائد المسلكية التي تعود علينا بفضل ربنا جل وعلا إذا آمنا بصفات الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن نؤمن به أن نعلمها أو أن نثبتها لله تبارك وتعالى وأن نعبد الله تبارك وتعالى ونحن نراقب الله تبارك وتعالى في صفاته جل وعلا فلا نطلم على كلمة لا يحبها الله رب العالمين لأنه سبحانه وتعالى السميع ولا نفعل شيئا نؤذب الله تبارك وتعالى لأننا لا نغيب عن الله تبارك وتعالى بحال أبدا لأنه هو البصير وهو الخبير يعلم ما تكن الصدور وما يهجس في الأبهان يعلمه الله رب العالمين ما أخفيناه فالله رب العالمين يعلم فإذا تعلمنا ذلك وعرفنا اسماء الله تبارك وتعالى وعرفنا صفات الله تبارك وتعالى أورثنا ذلك الإيمان الحق ولذلك دلنا الله تبارك وتعالى على أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأن الأمر الكوني والشرعي كل ذلك تنزل بين السماوات والأرض لكي نعرف الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأما الله قد أخاط بكل شيء علم فهذا الباب من أكبر الأبواب التي تتعلق بإيمان القلوب والتي تورث العبد مراقبة علام الغيوم وستير العيوب فمن الناحية المسلكية نتحصل على فائدة الأخرى وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يكون عزيزاً في دينه بحيث لا يزل أمام أحد من الناس كائناً من كان إلا على المؤمنين فيكون عزيزاً على الكافرين ذليلا على المؤمنين كما وصف الله رب العالمين المؤمنين وأما أن يذل المؤمن نفسه للكافرين للمنافقين فهذا ليس من دين رب العالمين ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية في إتباع لسم لله تعالى، فذكر قوله جلّت خُضْرَتُه تبارك اسم ربك بالجلال والإطراء البركة في اللغة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بالبركة. ومعنى تبارك تبارك اسم ربك يعني تعاظم أو علاء وارتفع شأنه لأن له سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم وهذا إذا وصف بها الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن خالقي وإن وصف بها اسم الله تبارك وتعالى كان معناها أن البركة تكون باسم ربك تبارك وتعالى باسم الله أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة فعلى حسب المتعلم يكون المعنى نسأل الله تبارك وتعالى